يا من تلومون بمحبة حسين كفوا الملامة يا ما يجدلوا كيف تركوا حبوا من أركان الثين مثل الصلاة ويا الزكا ويا الصوم خلها تضاعف لومها عدالي ما اترك محبتك يا اغلى غالي بالعلقه ما اقسم ما ابيع الحالي افعلها لو من عقلي راسي خالي حبك ترى بهالدنيا ما ابيعه هذا قراري مثل باقي الشيعه هل لاني متعلي قدوم مثل الصلاة ويا الزكاة ويا الصلاة زادوا في حبك عدلي حبك يشرفني ويشرف اهلي عدكم دليلي ويقتنع بعقلي جيبوه صدقوني ابد الفعليه نعرف دليلي ينادي في نبكي الحين الله يحب من حب سبط الحسين والهالشي احملنا محب مثل الصلاة ويا الزكاة ويا الصوم وانا <تصفيق> حين صلاة ويا الزكاويا حق وحق الصفاوى المروى ويا حب عاطفي تدروني ما أحبى شفت الله وجابها المحبة بكيت بار منحينها قلبي غدا مغرم بعد النصوص الخالية من التحريف وليته وما أخشى صرت من السيب <تصفيق> أفديه لو يجرعون المحتوم مثل الصلاة ويا الزكاة ويا الصوم أفديه <تصفيق> لو <تصفيق> <تصفيق> الصلاة ويا الزكاة ويا الصوم في الحجم مثل ما واجب علي سعي واجب أحب وهو الإيمان الشرعي ما أحد له الحق يقوم بمنعي ويصيح بي يا الرافضه ويا البدع ما جبت ابدا بيدعمن من افكاري ربي امرني وطعته الكل داري شلي اسوي وبمحبته ملزوم مثل الصلاه ويا الزكاه ويا الصوم كل ملامة ما يجدي اللوم كيف تركى وحب من أركان الثين مثل الصلاة ويا الزكاة ويا الصوم حب ما يسقط إلا بالموت يا صاحبه وعاها الفرصة تفوت امشي بطريقة وخل محب لك قوت حتى ما تهوا بمحشرك في بارهود يوم القلوب النيل الأهاوي للطير للمذنبين محبتة فاز اللي ذي ما بحب بأي سام مثل الصيلا وهي الزكاء وهي الصام. كم من يوم ما حب تحسيه في الملا ما هي ما يجديه. Ya Salla wa